هيلة هيلة هيلة يدي حدنا هيلة الهلهينا <سؤال> وجمعنا شباب العيلة هيلة هيلة هيلة يدي حدنا هيلة الهلهينا وجمعنا شباب العيلة على الملعب يطا يا ولادي ارفعه اسم النادي على الملعب يلا يا ولادي ارفعه اسم النادي بسوادك احك سواد وآكح العيني بصفار ويا محلى اسمي هيلا هيلا هيلا ياتي حدنا هيلا هيلا هيلا هيلا ياتي حدنا هيلا يقول جدد أم جادي اتحادي ولكس اتحادي ودرع يقول جدد أم جادي نوادي رحنا نوادي رحنا والإثي بس مراقي والاتحادي بيت الأبطال وشعاره زينة أجيال نوادي رحنا يتي <متخل> بس مرادي ولتي حال بيتي وابطال وشعاره زينه اجيال هيله هيله هيله يتي حد مهيله هيله هيله يتي حد مهيله هيله هيله وجمعنا شباب العيله هيله هيله ويتي حد مهيله هيله الملعب يلا يا ولادي ارفعوا اسمنا يا على الملعب يطاير ولادي ارفعوا اسمنا دي بسوادك حبر عيني بصفارو يا محلى اسمي بسوادك حبر عيني بصفارو يا محلى اسمي Hey, hey, hey, die hat meille, Heyda, Heille, Heele, yet Алхан, Алхан, Уангам ويدعо лèк мадо лайям Аллах, Аллах, оліки, я іди іншаалла манцуру, ягону лèк Аллах, Алхан, Уангам ідعо лèк мадо лайям Аллах, оліки, я іди شم لمنفور هيله هيله هيله يدي حنا هيله هيله هيله يدي حنا هيله ديله ديله دوشه معنا شب ليله ديله هيله ديله يدي حنا هيله اسمي ثالث على الملعب يلا يا ولادي اسمعوا اسم النبي في سواد و كحل عيني بصفارو يا ولا, بسواد بسفار ويا محلى اسمي في سواد و كحل عيني بصفارو يا محلى اسمي الهلهلهله إله. يدي حد ما هيلة, هيله هيله هيله هيله يدي حد ما هيله <تصفيق> جماهيرك هنا وهنا كبار وصغار والكل الحان وانغام ويدعو لك مدينaría الله الله عليك يا إبتي إن شاء الله منصور يغنو لك الحام الحام وانغام ويدعو لك مدينها الله الله عليك يا إبتي shallam ansur heila heila heila heila ilahi la hadna heila dilal dilal heila wajanana shabab bilayl dilal dilal heila yati على الملعب يا الله يا ولادي ارفعوا اسم النادي على الملعب يا الله يا ولادي ارفعوا اسم النبي بسوادوا كحل عيني بصفار ويا محلى اسمي بسوادوا كحل عيني بصفار ويا محلى اسمي Хіла, Хіла, Хіла, Ядтий хад на Хіла, Хіла, Хіла, Ядтий хад